لأن م و س ل ع ه النابلسي ر للعلوم ا ل د ي ي ن إ ا ك نعود إ ي ا ك ن س ت ع ي ه ب أ ي م و س و ت ه ا ل إ ن س ا ن أكفر من أ ي شيء للعلوم الاسلاميه إلا موسوعه ا ل ي ن ظ ر ا ل ب ن س ا ن إ للعلوم ى الاسلاميه ص أصباً ش you موسوعه النابلسي و م ئ للعلوم ا ل إ ن س ا ن 《「どうしたの